I don't know. مسافر في الصحره ومشواري طويل ايه اللي غصبني اروح عندك وابيع مواوي انا كنت مسافر في الصحره ومشواري طويل ايه اللي غصبني اروح عندك وابيع مواوي اترك مكاني روحت شاغلهم يوم نادي اترك مكاني تغيبهم يوم ندين ونسيت ماويلي بقيت انت الوحدك موال ونسيت ماويلي بقيت انت لوحدك موال ما بتبطل تمشي بحنيه ما بتبطل تمشي بحنيه قَعْبِ الْغَازَلِ <تصفيق> يا, <تصفيق> يا مِتْحَنِي خَلِّثْ لِي عَلَى شَنَّ غَنِي عَلَى شَنَّ غَنِي يا مِتْحَنِي خَلِّثْ لِي عَلَى شَنَّ غَنِي عَلَى شَنَّ غَنِي ذِي الْخَطْوَة مَعَكِ فِيهَا كَمْ غِنُو مَا فِيهُمْ شِغِنُو مَا بِشْ حِلْوَةِ الْخَطْوَة مَعَكِ فِيهَا كَمْ غنوة. ما فيهمش غنوة. Det är något som inte är möjligt att